الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده واصلي واسلم على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم بارك في علم شيخنا وعمله, وعمله وعمره وزده سدادا واحسانا وتوفيقا قال المصنف الامام ابو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن ومن باب السواك قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إيحة بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توض ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم ذلك فقال نيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة أمر بالسواك لكل صلاة, أمر بالسواك لكل صلاة يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة قال وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة وكان معلوما أن حكم التيمم الذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم يذكر سقوط التيمم كان باقيا على حكمه الأول وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما والنخعي وقتاده وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق فإن سئل على هذا فقيل فهل كان التيمم متبعا له في السقوط كهو في الوجوب الأصل أن الشيء إذا ثبت وصار شرعا لم يزل عن محله إلا بيقين نسخ وليس مع من أسقطه إلا معنا يحتمل ما ادعاه ويحتمل غيره والنسخ لا يقع بالقياس ولا بالأمور التي فيها احتمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما برح الحديث في هذه اللقاءات في شرح كتاب معالم السنن للإمام الخطابي حمد بن محمد الخطابي البستي الذي شرح فيه سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله وهو من الكتب السته احد الكتب السته التي من المعلوم أنها ان عليها مدار الحديث في الاسلام يعني يدور الحديث معظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور حول هذه الكتب السته وما يتفرع عنها كذلك تفرع عنها كتب اخرى طبقات كتب الحديث كثيره لكن هذه المدار عليها على هذه وهي الصحيحان والسنن الاربعه الكتب السته معروف الصحيحان والسنن هذه السنن سنن أبي داود رحمه الله الذي محضه وجعله مختصا إن لم, يكن الكل أحا... الاح... إن لم يكن كل أحاديثه فجلها في أحاديث الأحكام والشرح والإمام الخطابي في هذا الكتاب المختصر الشرح المختصر الذي كان من أوائل الشروح لسن أبي داود فهو الآن يتكلم أو كانه ما سمى الإمام أبو داود لم يسمي هذا الموضوع الذي يتعلق بكلام على السواك على السواك وأحكامه ما يتعلق بكل ما يتصل بالسواك من حيث الأحكام والفضائل والكيفية وغير ذلك مما يتصل بهذا الموضوع لم يسميه أبو داود رحمه الله كتاب السواك ولكن وضعه هذه الحديث وضع هذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله يعني كأنها بمثابة كتاب كتاب مستقل أو التصرح أن تكون كتابا مستقلا وإن كان صغيرا فلأن فيه جملة أبواب لأن فيه جملة أبواب ذكر أبو داود رحمه الله في هذا الموضوع أو فيما يتعلق بالسواك جملة الأبواب وهي ستة أبواب ذكر فيه ستة أبواب تضمنت هذه الأبواب يعني أبواب لكن موضوع واحد الأبواب لما تكون منتظمة لموضوع واحد او متعلقة بموضوع واحد عادة العلماء يجعلونه كتابا كما صنع مثلا الإمام الحافظ من حجر في كتابه الشهير بلوغ المرام من أدلة الحكام لما جاء في آخر الكتاب في آخر كتابه جعل كتابا اسماه الجامع كتاب الجامع كتاب الجامع من بلوغ المرام هذا الكتاب كتاب الجامع يصلح أن يكون كتابا مستقلا برأسه لأنه ذكر فيه جملة أبواب كتاب الجامع من بلوغ المرام هو من بلوغ المرام من بلوغ المرام لكنه كتاب لان فيه جملة أبواب فيه ستة أبواب في كل باب مجموعة من الأحاديث الباب الأول من هذا الكتاب الجامع في كتاب ايش كتاب الأدب ثم كتاب البر وابواب وص... الادب باب الأدب من كتاب الجامع هو سماه كتاب الجامع الذي هو في الاخر كتب بلوغ المرام يعني مثل كتاب الصلاه كتاب الزكاه كتاب الحج كتاب البيوع جعل آخر كتاب من كتاب من من كتب هذا الكتاب الشهير والعظيم بلوغ المرام الذي يسمه ب... الذي اسماه بلوغ المرام جعله كتاب الجامع وجعل تحته سته ابواب وهي كتاب الأدب ثم كتاب البر والصلة ثم كتاب الترغيب في محاسن الاخلاق ثم كتاب الترهيب من مساء باب أقصد باب الترغيب من في في محاسن الأخلاق ثم باب الترغيب الترهيب من مساو الأخلاق ثم باب الورع ثم باب الذكر والدعاء اخر ابواب كتاب الجامع من بلوغ المرام لكن هنا يعني هذا لما كانت جملة أبواب كلها متنوعة موضوعات متنوعة سماها لذلك الحافظ من الحجر سماه كتاب الجامع من ضمن من ضم يعني جعله الكتاب الأخير من من من مجموعة الكتب التي التي يتألف منها كتابه بلوغ المرام هنا لا, لا أدري السبب الذي لعل السبب الذي جعل الإمام الإمام الذي جعل الإمام أبو داود رحمه الله لا يقول كتاب السباق كان ممكن أن يقول كتاب السباق لعل ذلك لصغر هذا الموضوع أو لصغر يعني أحاديث قلة أحاديث لأن الذي ذكروا الذي ذكره صاحب جمع الفوائد الروداني رحمه الله الذي جمع جمع الفوائد بين جامع الأصول ومجمع الزوائد جمع فيه أحاديث جامع الأصول لابن الأثير للإمام المبارك أبو السعادات المبارك ابن الأثير رحمه الله وكتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيتمي تلميذ الحافظ العرقي جمع بينهم في كتاب سماه جمع الفوائد وتضمن أكثر من عشرة آلاف, من أكثر من عشرة آلاف حديث ما يربو على عشرة آلاف حديث لأنه جمع بين هذين الكتابين الواسعين العظيمين جامع الأصول من أحاديث وهو ما جامع الأصول لابن الأثير وكتاب مجمع الزوائد ومنبع الفائض لابن الحافظ نور الدين الهيثمي ترميد الحافظ العراقي المهم أن صاحب هذا الكتاب ذكر فيه الأحاديث المتعلقة بالسواك واحد حديثا ذكر واحدا وعشرين حديث هذه الأحاديث المتعلقة بالسواك يعني قليلة أحاديث قليلة واحد وعشرين حديث لا لذلك لم وإن كان قليقة يعني هو ذكر في أبواب ان وإن كان يعني الإمام أبو داود ذكر هذه الأحاديث في جملة أبواب هو ما ذكر واحد وعشرين حديث هو ذكر 13 عشر حديثا فقط 13 عشر حديث قليلة وبوّب عليها لا نقول كما قلنا في في في المدخل إلى السنن في السابق أن طريقته رحمه الله أنه أن طريقة أبي داود رحمه الله أنه لما يعقد الترجمة الباب يذكر في هذا الباب حديثا واحدا أو اثنين في الغالب يذكر كم حديث أو حديثين في الغالب أحيانا ثلاثة هنا تطبيق عملي أو برهان على هذا الكلام ففي هذا الموضوع بعض الشباكة الذي هو بمثابة الكتاب يعني يصلح أن يقول كتاب السواك لأنه في جملة أبواب لأن تحته جملة أبواب وفي كل باب فيه حديثان فقط إلا بابا واحدا في ثلاثة حديث المهم أن هذا الموضوع هو موضوع السواك ذكر فيه أبو داود رحمه الله ستة أبواب ما هي الأبواب لأن, لأن هذا شرح القطاب رحمه الله يشرح السنن لكنه كما تقدم مرارا قلنا أنه لا يشرح كل حديث من من لا يشرح كل حديث من سنن ابي داود وانما ياتي الى الباب الذي يرى انه حتى الباب يتخير الابواب ياتي الى الباب الذي يرى أنه بحاجه إلى أن يشرح احاديثه فياتي إلى هذا الباب وحتى احاديث الباب هذا الذي اختاره لا يشرحها كلها لا يشرحها كلها وانما يشرح ما يرى انه يحتاج في بحاجه الى الشرح فيكون فيذكر في هذا الشرح ما يتعلق بهذا الباب فيكون بشرحه لهذا الحديث الذي وليس كل أحاديث الباب كأنه شرح الباب كله لأن أصلا لأنه كما سمعتم أن أبا داود رحمه الله إنما يذكر عادة في الغالب حديثا أو حديثين ما يكثر إنما يذكر حديثا واحدا او حديثين ربما ذكر ثلاثة أحاديث احيانا كما في هذا الموضوع موضوع السواك في أحد الأحد الأبواب كلها ستة فيها كلها فيها حديثان إلا بابا واحدا ففي ثلاثة حديث فصار المجموع كم ثلاثة عشر حديثا ثلاثة عشر حديثا هذه الأبواب التي اوردها الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله هي كما قلنا سته أبواب وهي باب السواك الأول هذا الذي تكلمنا فيه في اللقاء الماضي عن حديث لولا أن أشفق على أمتي أو على المؤمنين كما, لفظ كما هو لفظه أبي على أمتي على المؤمنين الأم المؤمنين أو الأمة الإسلامية هم هم المقصود واحد لكن لفظ الشيء لولا أن أشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا الحديث تكلمنا عنه في في اللقاء السابق و في باب السواك هذا الباب فيه ثلاثة حديث ذكر فيه ابو داود رحمه الله والباب الحديث هذا الذي فيه ثلاثة أحاديث بقية الأبواب كلها فيه, فيه في كل واحد منها حديثان الباب الذي بعده باب كيف يستاك الأحاديث التي تبين كيفية الاستياك كيف يستاك بالعرض بالطول من المين للشمال من فوق إلى تحت كيفية السواك فيه حديث واحد وباب في الرجل يستاك بسواك غيره هذا الباب الثالث الباب الرابع باب غسل السواك أيضا فيه حديثان بل حديث واحد الخامس باب السواك من الفطرة السواك أحد خصال الفطرة العشرس كما سياتي بعد قليل إن شاء الله فيه حديثان أو الباب السادس وهو الاخير وهو باب السواك لمن قام بالليل باب السواك لمن قام بالليل وفيه أربعة أحاديث الإمام الخطابي لما شرح هذا الكتاب او هذا ال ال ال الذي هو بمثابة كتاب وهو موضوع السواك في أبوابه الستة التي ذكرها الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله إنما تخير خمسة أبواب فقط التي شرحها خمسة أبواب من الستة وهذه الأبواب هي نفس طبعا لأنه شرح للسنن ما لا شك في هذا الخمس الأبواب هي هذه الأبواب التي ذكرها ابو داود رحمه الله باستثناء الباب الثاني باب كيف يستاك هذا لم يتعرض له الامام الخطابي بشيء في الباب الذي فيه حديث عائشه رضي الله عنها كما سياتي بعد قليل بانها كانت تأخذ السواك من النبي صلى الله عليه وسلم ف تدخله في فمها و يعني تتسوق به, أو به ثم تخرجه فتغسله وتعطيه ولو صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك فهذا الباب لم يتعرض له الإمام الخطابي بشيء بالشرح لكن طبعا الشارحون الآخرون تكلموا عليه شراح سنن أبي لاود شرحوا هذا الباب وهذا الحديث في كتبهم مثل ما صنع صاحب عون المعبود وكذلك صاحب بذل المجهود وكما صنع غيرهم من الشراح كذلك حتى في كتب أحاديث الأحكام الأخرى مثل نيل الأوطار ومثل شروح بلغ المرام تكلموا على شرح هذا الحديث لكن أقصد الخطابي رحمه الله لأن هذه طريقته لا يأتي لا يشرح كل باب وإنما يأتي إلى الأبواب الذي يرى أنه بحاجة إلى شرح أحاديثه وحتى الأحاديث يتخير منها ما يرى حديث الأباب يتخير منها ما يرى أنه بحاجة إلى الشرح فالخطابي رحمه الله أيضا اختار خمسة أبواب من هذه الأبواب التي ذكرها الإمام أبو داود وتناولها بالشرح وذكر فيها ستة أحاديث حتى الأحاديث كما قلنا تخير فلم يشرح الثلاثة عشر التي ذكر أبو داود وإنما شرح ستة أحاديث منها فهذا الحديث الذي سمعتمه الآن هو الحديث الثاني من هذا الباب من باب السواك من باب السواك وهو كما سمعتم يعني تعلقه بالسواك ليس كبيرا ليس كبيرا إنما المقصود الذي يتعلق بموضوع استراقه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شقع ذلك عليه أمر بالسواك لما شق عليه أنه يتوضأ لكل صلاة وأذن له أنه يعني بالصلاة يعني أجيز له صلى الله عليه وسلم ولامته أن يصلي بدون حاجة إذا كان متوضا بدون حاجة إلى أن يعيد الصلاه لكن في الأول كان امر بذلك امر أن يتوضأ لكل صلاة فلما شق ذلك عليه انه يتوضأ لكل صلاة قال امر باستواكد لكل صلاة فكان ابن عمر رضي الله عنه يرى أن به قوة وكان لا يضع الوضوء لكل صلاة. استمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على أن يتوضأ لكل صلاة وأنه قادر على ذلك. لا يشق عليه باعتبار أنه لا يشق عليه، فاستمر على ذلك على الوضوء لكل صلاة. وهذا كما قال ابن القيم كان كان غالبا فعله صلى الله عليه وسلم كان غالبا فعله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة. مع أنه رفع عنه ذلك رفع عنه هذا الوجوب الأمر كما قلنا وكما علمتم أنه للوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن الوجوب إلى الندم لكن الأصل فيه أنه للوجوب فمع أنه رخص له ولامته رخص له صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصلوات كما صنع في عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد فقال له عمر بن الخطاب قال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأيتك شيء رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل فقال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر يعني قالوا أنه لبيان لبيان أن ذلك جائز لبيان الجواز أنه يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد لبيان الجواز فقال عمدا صنعته وإلا فغالب فعله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد غالب الفعل غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه يعيش أنه يتوضأ لكل صلاة هذا ولذلك لذلك تابعه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه الذي الصحابي الجليل الذي اشتهر بشدة متابعته شده المتابعة حتى أنه المتابع له صلوات الله وسلامه عليه حتى أنه كان يعني لما يرى صلى الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في في مسيرة له في مسير له في غزوة في غزو من الغزوات أو في مسير له إلى الحج أو العمر أو غير ذلك انزل تحت شجرة فتأتي نزل تحت شجرة أو نزل في مكان موضع فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يتعمد أن ينزل في المكان نفس المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه كان مشهورا بشدة المتابعة له صلوات الله حتى في الأمور التي لا هي ليست لازمة. لا يلزم أحدا أنه ينزل في نفس المكان هذا ليس بواجب هذا واجب أنه كل ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ينزل المسلم في المكان يجب عليه ذلك ليس بواجب. بل حتى وليس بمستحب إلا إذا اتعلقت به إلا موض مو يعني مسألة معينة متعلقة بهذا المكان به أما مطلقا لا يستحب حتى لا يستحب حتى ذلك لا يقول ليس مستحبا لكن ابن عمر رضي الله عنه لما كان معروفا أو كان موطنا نفسه على شدة المتابعة مو متابعة فقط بل متابعة شديدة يعني لا يترك حتى الأمور التي ليست باجبة وليست بلازمة والتي حتى تكون من مثلا بعضها من أمور الجبلية ليس ليست تشريعا فعله صلى الله عليه وسلم ليس ليست بصفته شارعا صلى الله وسلام عليه لكن بحكمه بحكم بشريته يعني بالحكم الجبلة كان رضي الله عنه يفعلها مبتغيا ومرتجيا المتابعة وأن لا يفوته شيء من هذه المتابعة حتى لو لم يكن يلزمه ذلك ولا يجب عليه بل لا يستحب أيضا لكن مع ذلك كان ما يفرط في شيء من هذا فلذلك يقول ما كان لا يدع الوضوء المهم أن في, في, في هذا الحديث يقول المنزير رحمه الله في اقتصاره محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه وفي كلام في تخرج الحديث كلام كثير يعلم من ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب تلخيص الحبير في تقرير احاديث الرافع الكبير وفي كتاب الدراية, الدرايه في تلخيص كتاب نصب الرايه للحافظ الزيله يعني في تفصيل كثير في هذا لا حاجه اليه الآن لكن ان المنذر رحمه الله في اختصاره للسنن قال في اسناد محمد بن اسحاق بن يسار وقد اختلف الائمه في الاحتجاج في حديثه بعضهم يحتج بحديثه وبعضهم لا يحتج بحديثه والذي يتعلق بالسواك في هذا الحديث كما قلنا انه لما قوله وهو قوله فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاه هذا موضع الشاهد لهذا الباب من هذا الحديث وهو السواك أنه أمر بالسواك لكل صلاة وهذا سبق الكلام عليه في الحديث السابق الذي رواه أيضا أبو داود هنا في موضوع السواك ورواه معه أيضا الشيخان يعني خرجه الشيخان كذلك ومع اختلاف في الألفاظ فلفظ الشيخين لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهنا لفظ أبو داود لولا أن أشق على المؤمنين لا أمرتهم بالسواق عند كل صلاة وبتأخيري ها؟ بتأخيري لا لا بتأخير العشاء وبسواق عند كل صلاة بتأخير العشاء هذه كلهم أجمعوا على على يعني على بالنسبة للشيخين خاصة ما ذكروا تأخير العشاء في هذا الحديث إنما الذي في الس الصحيحين وهو لفظ لولا أن أشق على أمتي لا بالسواك عند كل أما عند أبي داود فهو الذي جاء لفظ بتأخير العشاء بتأخير هذا الكلام عنه في اللقاء السابق وأن تأخير العشاء عند أهل العلم هو إلى ثلث الليل هو الأفضل إذا سهل إذا كان سهل على المأمومين فإن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل وما لم يشق على المؤمنين، على المؤمنين، فإن شق ولو على بعضهم يكره تأخيره، يكره تأخيره كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله والسبب في ذلك كما قال الإمام الخطابي هنا الأفضلية تأخير العشاء لماذا؟ قال ليطول أو إيش قال؟ ها ماذا قال ليطول حظ اللي ليطول حظهم ليقل حظهم ليقل حظهم من النوم ليقل حظهم من النوم وتطول مدة انتظار الصلاة أمران ليقل حظه من النوم ما ينام لماذا ما ينام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء كره النوم قبلها والحديث بعدها كما في الصحيحين كما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يكره النوم قبلها العشاء كان يكره النوم قبلها يعني العشاء والحديث بعدها ولكن وهذا هو المشهور أيضا من مذهب الإمام أحمد أنه يكره النوم قبلها قبل العشاء إلا, إلا لمن وجد من يوقغه لأن المشكلة أن التأخير, التأخير صحيح انه ما هو الأفضل بدلالة هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أوشك أو كاد أن يأمر بتأخير العشاء لكن خشي من المشقة مثل السواك مثل ما قال بالسواك فلم, فلم يوجب السواك ولم يوجب السواك ولم يوجب أيضا تأخيرة العشاء وألا كاد أن يأمر بتأخيره فقالوا بأنها الأفضل إلى ثلث الليل أو إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أو إلى نصف الليل والتفصيل أنه أن وقت العشاء فيه وقت ضرورة وفيه وقت اختيار وقت ضرورة ووقت اختيار وقت الضرورة يمتد حتى إلى طلوع الفجر الصادق الفجر الثاني أو الفجر الصادق هذا وقت ال الضرورة يعني مضطر الشخص إذا كان عنده عذر حصل عنده عذر ما هو مو بشكل دائم لكن تر مرة من المرات بسبب قاهر عاقه عن أن يصل العشاء في وقته الاختيار وفي الوقت الأفضل فأخرها فإن وقت الضرورة يمتد على الصحيح إلى طلوع الفجر الثاني يعني إذا طلع الفجر الثاني قرج وقت العشاء لأنه دخل وقت الفجر دخل وقت صلاة ثانية فقبل ذلك يكون وقتا لصلاه العشاء لكن وقت في وقت اختيار وهو الوقت الأفضل الذي الذي كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بتأخير الصلاة إليه وهو إيش إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل ورد في ذلك أحاديث السنن ورد أحاديث أنه بالأمر بتأخيرها إلى ثلث الليل وفي أحاديث أخرى أيضا في مستدرك الحاكم رحمه الله بأنها إلى نصف الليل يعني لماذا قال الفقهاء الذين الفقهاء لم يأتوا التحديد هذا ثلث النصف ثلث الليل أو نصف الليل لم يأتوا به من فراغ أو من عندهم لأن ورد في أحاديث في السنن في كتب السنن في أحاديث أنه أنه إلى ثلث الليل التأخير تحديد التأخير إلى ثلث الليل إلى إلى ثلث الليل وفي أحديث أخرى في مستدرك الحاكم وغيره على أنها التأخير إلى نصف الليل ولذلك قالوا هذا قالوا أنه أنه وقت اختيار إلى ثلث الليل كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إلى ثلث الليل هذا وقت الأفضل إذا لم يشق على المؤمنين بشرط أن لا يشق على المأمومين أما يؤخر إلى ثلث ليل ويشق على المؤمنين يتضايق وينزعج ربما يترك صلاة الجماعة حتى يصلوا في بيوتهم أو يصلي وحده لا إذا فيه مشق على المؤمنين بل ولو على بعض المأمومين فإنه يكره وتأخيرها إذا كان فيه مشق على على المأمومين أو على بعض حتى على بعض المأمومين فإن هذا فإن هذه الأفضلية تنتقل إلى إلى حكم آخر وهي الكراهه لانه هذا هذا هذا أدى إلى أن إلى تنفير المامومين أو المشقة عليهم المشقة التي خشية خشية منها صلى الله عليه وسلم فلم يأمر أو تفادى الأمر بتأخير العشاء وتفادى الأمر أيضا بالسواك عند كل صلاة فهو خوف المشقة يأتي الإمام فيشق على المؤمن أقرة يأخذ باعتبار أن التأخير لا ثلثة هو الأفضل فيشق على المؤمنين يكون هذا العمل مكروها كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله في كتاب المغني وفي غيره من كتب الفقه تعرض بعد ذلك الإمام الخطابي رحمه الله على موضوع التيمم على موضوع التيمم لأن قال, قال الشارح رحمه الله وإن كان يتكلم او يشرح على الحديث الباب ويذكر فيه الحكم المتعلق من بهذا الباب من الحديث لكنه مع ذلك يأتي بفوائد وإن كانت بعيدة يعني ليست متعلقة بموضوع الباب منها هذا وهو قال يحتج بهذا الحديث الذي, الذي سمعناه الآن وهو أنه ص. أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء إلى كل صلاة طاهرا وغير طاهر. هذا الحديث قال يحتج به من يرى أن المتيمم أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. المتيمم لا قال الذي يقول من الفقهاء وهو كما بينا ذلك وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد واسحاق. هؤلاء الأئمة, الأئمة ثلاثة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ذهبوا إلى أن المتيمم لا بد أن يتيمم لكل صلاة كل فرد ما ما ما ليس كمثل الوضوء يختلف عن الوضوء الوضوء قلنا أنه ما دام أنه لم ينتقد وضوه له أن يصلي حتى لو حتى لو استطاع أن يصلي صلاوات الخمس كلها بوضوء واحد جاز ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم في عام الفتح كما سمعتم في موضوع حديث عمر رضي الله عنه لما سألوا عن ذلك لكن التيمم اختلف عن ذلك التيمم كما هو في, مذهب في مذا... مذهب... مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا أنه يجدد التيمم كل ما أراد أن يصلي فريضة ما يعتمد على التيمم السابق الذي تيمم مثلا لصلاة الظهر وآتت صلاة العصر يقول لا أنا متيمم مثل مثل المتبضئ فما يحتاج يتيمم لا لابد أن يتيمم لكل صلاة فيقول الخطاب رحمه الله أن, أن هذا الحديث يحتج به من يرى أن المتيمم أن المتيمم لا يجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة قال وذلك لأن الطهارة السبب الذي جعله يقول بذلك إيش أنه الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة هذا واضح الأمر في الأول كان مأمورا بأن يتطهر يتوضأ لكل صلاة والتيمم هو ايش بدلا عن الوضوء التيمم جعل بدلا التيمم جعل بدلا عن الوضوء فما دام أنه سقط عنه الوجوب في الوضوء لكل صلاة أصبح يعني يجوز له أن يصلي بوضوء واحد عدة, عدة فرائض يصلي الظهر العصر المغرب العشاء وعم عن هذا أنا أعتقد أنه صعب جدا يحتاج إلى إلى أن يذهب إلى المرحاض ويحتاج هذا صعب جدا يعني لكن لو افترضنا أن أحدا استطاع فإن ذلك يجوز له قال التيمم ملحق به لان لأن التيمم بدل عن بديل عن عن الوضوء فما دام أنه سقط إيجابه، سقط ايجاب الوضوء لكل صلاة، فمعنى ذلك أن التيمم الذي هو بديل عن ال... عن الوضوء أيضا يسقط ما يحتاج للتكرار معنا أنه يتيمم تيمم واحد مثل الوضوء مدوّم ضوء واحد يصلّي أربع صلوات، كذلك يتيمم تيممًا واحد فيصلّيه في بعد صلوات لماذا؟ لأن التيمم بديل عن الوضوء. بديل عن الوضوء حل محله يعني التيمم حل محل الصلاة فما دام الأصل سقط عنه الإجابة اجاب تكرار الوضوء لكل كل كذلك نحن نسقط أيضا في التيمم لماذا لأن التيمم بديل لأن التيمم بديل عن الصلاة فلما وقع التخفيف والعفي عن الأصل لما لما سار التخفيف في الأصل وقع الأصل هو الأصل هو الوضوء فصار جائزا أن يتوضأ, أن يتوضا وضوا واحدا ما يكرره ويصلي بالصلاة ما دام أنه لم ينتقد وضوء كذلك هذا نسحب الحكم هذا او نجريه او نمضيه أيضا على التيمم لأنه بديل عن الوضوء فليه لأنه يقول باقي لأن التيمم باقي على حكمه الأول التيمم باقي على حكم الأول يقول لا في العفو ولم يذكر سقوطهم يقول لا هذا, هذا لا يصلح يقول الخطاب هذا لا ينفع لأن, لأن الـ الـ الـ نعم الـ الأصل وقع به لكن التيمم لم يسقط لم يذكر بلقى. التيمم لم يذكر سقوط التيمم الشارع صلى الله عليه وسلم المبين عن ربه عز وجل لم يذكر سقوط التيمم إما تكلم عن الوضوء معروف أن الوضوء شيء صحيح أن التيمم بديل عن الوضوء نعم يحل محله صح لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التيمم معروف أن التيمم شيء بعبادة مخصوصة معروفة لها صفات ولها شروط وكذلك الوضوء فلو كان لو سقط لو, لو أن هذا الأمر يعني أن, أن سقوط الإيجاب لإجابة الوضوء لكل صلاة ايضا هذا سقطع في التيمم لبينه صلى الله عليه وسلم فلما لم, فلما لم يبينه دل على أن التيمم باقي على الأصل التيمم باقي على الأصل وهو ايش؟ يعني يتيمم لكل صلاة لأن هذا هو الأصل هذا الأصل حتى في الوضوء لكن هناك خفف في الوضوء فبقي التيمم باقيا على الأصل الأصل ما هو أنه يتيمم لكل صلاة هذا هو الأصل الذي بقي عليه تيمم هذا الأصل الذي شرع على هذه الصفة أنه يتيمم لكل صلاة كما هو أصله وهو الوضوء كان في الأصل أنه مشروع أنه يتوضأ لكل صلاة ثم خفف عن الأصل وبقي الفرع أو البدل بقي على الأصل وهو أنه يتأمم يكرر كل صلاية تأمم لأنه السبب واضح وأنه لأنه لماذا هو تأمم عجز عن استعمال الماء ما وجد الماء فتكرار هذا لأنه يبحث ملزم بأنه يبحث ما يقتصر بحث عن الماء في وقت صلاة الظهر ويقتصر على ذلك وخلاص لا يواصل البحث عن عن الماء بعد صلاء بعد تيممه لصلاة الظهر ما يقتصر على البحث الأول اللي قبل صلاة الظهر ملزم أنه يتابع ويواصل البحث عن الماء فقد يجده ما وجده قبل صلاة الظهر قد يجد الماء أيش بعد صلاة الظهر في في فيتوضا ويبطل التيمم لأنه إذا وجد الماء التيمم خلاص سقط التيمم ما يصح صليا فلأن ملزم بالبحث والتحري عن الماء بعد كل صلاه ما يقتصر على الصلاه الاولى التي تيمم لها هذا هو السبب هذا هو السبب في تكرار التيمم لذلك بقي على الاصل وهو انه يكرر مع كل صلاه يتيمم لكل صلاه بخلاف الوضوء الذي هو اصله وهذا بديل عنه هذا كله لوجود الكلام هذا كله ليس هذا الموضع له لأنه الموضوع هنا السواك لكن لما ورد في الحديث هذه المسألة فتكلم عنها الشارح رحمه الله بهذا إلا يتكلم عن ما في الحديث من فقه يقول وفيه من الفقه في الحديث من الفقه كذا وكذا وكذا يذكر الأحكام التي في هذا الحديث حتى لو, حتى لو كانت ليست من موضوع الباب قال رحمه الله ومن بابي ومن باب الرجل يستاكوا بسوا يعني يقول الرجل. الأصل على الشيء الأصل يقول الخطابي رحمه الله إذا واحد اعترض علينا إذا واحد اعترض علينا فقال هل لا كان التيمم متبعا له بالسقوط واحد يعني ال الذين يحكمون العقل الذين لا يقفون مع النصوص الواضحة الصحيحة الصريحة لكن يحقق عقله وحكم عقله والعقل أنت عقلك وان لك عقل وهذا لو عقل وأنا لي عقل وكل واحد لو عقل وإذا تمشي الأمور على هذه الطريقة فكل واحد كل واحد عقله يعني يعجبه ويرى أن عقله أصح من عقل غيره وهكذا فالمهم ويسمونها المدرسة العقلية هذه وإلى آخر التسميات المهم أصحاب هذه العقول يقول لك إذا, إذا اعترضوا علينا يقول المنخطار إذا قيل فقيل يعني هؤلاء المعترضون الذين لا يتعجبهم النصوص او الذين يشكون في هذه النصوص او يقولون حتى وان كانت وردت في الصحيحين كما يقول بعضهم فإنها, فانها ليست ملزمة يعني لان قد يكون خطأ من الراوي حصل قد يكون هناك في يأتي بحجج واعذار يلتمسها لنفسه اللي يعارض بها النصوص الصحيح الصحيحة الصحيحه بيعارضها بعقله المسكين عقله بعقله القاصر الضعيف المسكين هذا فيقول امثالها لو قالوا لنا هل كان التيمم هللا هللا هل كان التيمم تبعا له في السقوط دام سقط, سقط ايجاب الوضوء للاصل وهو الوضوء هل يعني هل هذه إيش حث حد هاسقطوا كان القضية هي يعني قضية تصويت يعني أو قضية إيش إيش رأيكم يا جماعة مدام هناك سقط إيش رأيكم نخليه سقط أيضا في التيمم يعني ليس كانت القضية محسومة شرعا حكم فيها صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله كان القضية ليست كذلك وأن القضية قضية التصويت فلان يقول كذا فلان تأنت تقول كذا الأكثرية كم كما ما... الأكثرية أن أن أخذ بقلم الأكثرية أليس كذلك قضية التصويت لا ليس القصد هذه حكم شرعي محسوم بنصوص شرعية وبفعله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ما تحتمل هذا التصويت ولا تحتمل الآراء ولا تترك نهبا أصلا للأراء يقول قيل يعني في الرد عليه الأصل أن الشيء إذا ثبت وصار شرعا لم يزل عن محله إلا بقين نسخ الأصل الشرعي هذا أصل هذا تأصيل شرعي الأصل في الشرع أن الشيء الحكم إذا شيء, إذا إذا شيء ثبت له حكم في الشرع هذا الحكم لا يزول عنه إلا, إلا بقي النسخ ما يرتفع الحكم هذا إلا إذا جاء ناسق له استرأة حكم هذا الذي ثبت له يرفع بالنسخ النسخ يصير نافع النسخ ناسخ شرعي أيضا ليس ناسخا عقليا ناسخ شرعي نس نسخ شرعي آية تنسخها آية حديث ينسخه حديث او أو أو أو آية تأتي نسخة لحديث على تفاصيل في هذا الموضوع في مطويل كثير في موضوع النسخ لكن المقصود أن النسخة أيضا يأتي ب... نسخ الحكم رفع هذا الحكم يأتي بناسخ شرعي أيضا ناسخ شرعي بنص شرعي حتى الاجماع لا ينسخ على الصحيح أن الاجماع لا ينسخ لا ينسخ ولا ينسخ به وانما هو دليل على وقوع النسخ يستدل به على ان في المساله نسخا لكن هو الاجماع بنفسه لا ينسخ يعني ما نقول هذا الحديث منسوخ باجماع الأمة لا خطا الاجماع الصحيح انه لا ينسخ هو لا ينسخ ولا ولا ينسخ هو أيضا لا ينسخ لكن هو دليل على وجود النص إذا, إذا جاء إجماع من الأمة على أن في مسألة معينة أنها أن هذه كانت في السابق هذه ليس ليس سببها الإجماع كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما من مسألة هكذا شوف يعني ت أو تأصيل عام لا يشد عن شيء ما من مسألة أجمعت عليه الأمة إلا ولها أصل في من نص شرعي من الكتاب والسنة، ما في مسألة إجماع ابدا لا توجد ولا مسألة واحدة دل عليه الإجماع أو قيل بأن الأمة أجمعت عليها إلا الأصل فيها إلا ولا بد يقول لا بد من وجود أصل لها في الشريعة من الكتاب أو السنة، ولكن ذلك الأصل يخفى على كثير من الناس. انت ما عرفت الاصل هذا انت تظن ان القضية هي في اجماع هي في اجماع لكن ليس الدليل هو فقط الاجماع الاجماع هذا اصله مبني في على دليل شرعي من الكتاب والسنة ولا يوجد اجماع هكذا بهذه العبارقة لا يوجد اجماع الا وهو مبني على نص من الكتاب والسنة تكلم على ذلك كلام مفصل طويل ومحرر ويرجع اليه من شاء المقصود ان الحكم الشرعي الذي جاء به لا يزول إلا بحكم شرعي آخر ينسخ نسخ يقيني هذه قضية أخرى النسخ لا يثبت بالاحتمال النسخ لا بد أن يكون نسخا يقينيا وبمعرفة التاريخ كيف يعرف النسخ معرفة يعني حديث متقدم وحديث متأخر المتأخر يكون ناسخا للمتقدم بدون هذا ما يت... النسخ ما يصح الحكم بالنسخ بالاحتمال باطل لا يصح يعني قد يقول الله محتمل يمكن الحديث منسوق لا ينفع لا بد أن يكون النسخ يقينيا كما قال هنا نسخ يقيني إذا, إذا جاء ناسخ لهذه القضية لمسألة تيمم أنه لا بد أن يتمم لكل صلاة هل جاء نسخ بهذا يقيني لا ما جاء أبدا لم يأتي نسخ لا بيقين ولا حتى بشك ولا حتى شيء ظن يعني ما ورد في هذا الذي ورد أن التيمم يجب أن يكرره المسلم أو المصلي إذا أراد الصلاة في كل صلاة وعلى ذلك الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا وإسحاق ابن رحمه الله نعم قال رحمه الله ومن باب الرجل يساف بسواك غيره قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى قال يعني حكم ذلك حكم الحكم قصده بقوله باب في الرجل يستاك بشاق غيره يتكلم على حكم ذلك كانه يقول ما الحكم في ذلك انه احيانا ياتي بالسؤال أحيانا الامام ابو داود يأتي بالترجمه على صيغة السؤال كما قال سمعتم في السابق قال باب اي يصلي الرجل اي يصلي هذا استفهام اي يصلي الرجل وهو حاق حاق يعني حبسه البول حبسه البول واحد يريد أن يذهب إلى المرحاض متوتر متوتر منزعج من من البول الذي اجتمع عنده فهل يصلي في هذه الحالة فعقد الإمام أبو داود على على الحديث الوارد في هذا بقوله بصيغة استفهام باب أيصل الرجل وهو حاق أحيانا بسيطة السؤال هنا يقول باب في الرجل يستاك بسواق غير. يعني هل يجوز ذلك معنى الترجمة هل يجوز ذلك أو ما حكم ذلك ما حكم أن يستاك الرجل بسواق غير؟ هذا قصد الترجمة باب في الرجل يستاك بسواق غير. يعني اسمعوا الحديث الذي ورد في حكم هذه المسألة نعم قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بثة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل استواك أن كبر أي أعطي استواك أكبرهما قوله يستن معناه يستاك وأصله مأخوذ من السن وهو إمرارك الشيء الذي فيه حزونة على شيء آخر ومنه المسن الذي يشحذ به الحديد ونحوه يريد أنه كان يدلك أسنانه وفيه من الأدب تقديم حق الأكبر من جماعة الحضور وتبديته على من هو أصغر منه وهو السنة في السلام والتحية والشراب والطيب ونحوها لا من الأمور. لا لا لا لا فيه بالأدب تقديم حق الأكبر. كبر كبر قدم الأكبر. الأكبر قالوا هذا إلا في حالة الترتب الجلوس إذا كانوا جالسين إذا كانوا جلسوا مرتبين فإن البداءة تكون بالأيمن لما ورد في الحديث أيضا في, الصحيح في الصحيحين لما جاء أبو هريرة في حديث أبي هرير رضي الله عنه في شرب اللبن شرب اللبن صار يمر بالإناء أمره النبي صلى الله عليه وسلم يمر باللبن بادئا بمن بالأكبر ولا باليمين بدأ باليمين لا بدأ بمن يعلمين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان أصغر القوم حتى مدام أنه جالس على اليمين هذا قالوا إذا كان المجلس مرتب على هذا وهذا ذكره الحافظ رحمه الله الحافظ بن حجر في فتح الباري تكلم على هذه المسألة قال وغيره أيضا هو وغيره تكلموا على هذا لأنه يتعارض يعني, يعني يتعارض في ذهننا او في ذهن السامع تتعارض هذه المسألة فيها امران متضادان إذا كان في أكبر وفي أيمن عندنا أكبر وأيمن نبدأ بالأكبر ولا بالأيمن قال الأكبر هو البدء بالأكبر هو الأصل الأصل لقوله هذا هنا حديث ايضا هذه مسألة أخرى حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أنه واقع حصلت وأنه يعني حصلت في اليقظه حصلت في اليقظه واضح انها قال كان رسول الله يستن يستن يعني يتسوك كما شرح الاستنان قال اخذه من السن واخذه من السن وهو امرار الشيء الذي في حزونه صعوب الحزونة الصعوبة الخشونه على شيء آخر هذا هذا معنى الاستنان والمقصود به أنه كان يدلك اسنانه يدلك يعني يتسوق يعني يتسوك فهذا حديث واضح انه في ايش في اليقظه أو في المنام يقضى, يقضى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنوا عنده رجلان عنده رجلان أحدهما هذه شهادة عائشة رأت, رأت رأت ذلك رضي الله عنه أو حصل بمسمع منها سمعت الواقعة ال ال ال ال أو سمعت القصة هذه كانت قريبة فسمعتها أو شهدتها لكن هناك ورد في في بعض السنن في احاديث السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت او أريت هذه أيضا تكلم على الحافظ على هذه الرواية في فتح الباري فقال أنها رؤيا منام أريد قال أريد كأني كأني أعطي السواك نفس الحديث هنا لكنه في المنام فقال الجمع بينهما قال الحافظ رحمه الجمع بينه بين هذا وهذا بين الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في المنام رأى ذلك فقيل له كبر في المنام ورؤية الأنبياء إيش رؤية الأنبياء حق رؤية الأنبياء حق وتشريع إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء رأوا مناما فيه حف زي هذا او حظ يكون تشريعا لأنه لأن رؤية الأنبياء حق ليست أما أما رؤيا غيرهم ليست تشريعا واحد رأى في المنام أنه قال له صلي العصر اليوم أخرها ساعة أخر الساعة العصر اليوم ساعة يقول رأيت في المنام كذلك الإمام مثلا يحتاج يقول أنا رأيت أمس منام من واحد قال لي صلي العصر أخر ساعة أو صلي الظهر قدمها عن وقتها نصف ساعة يصح هذا ما يصح لا لا المنامات ليست تشريعا إلا للأنبياء لأنها من أنواع الوحي لماذا لأن المنامات في حق الأنبياء هي من الوحي هي جزء من الوحي المنامات هي جزء من الوحي وقد كان صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي ما هو أول ما بدأ به كما في رواية البخاري رحمه الله في أول كتاب باب بدء الوحي ها؟ قال إيش أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فالرؤية للانبياء هي, هي, هي, هي حق وتشريع تكون تشريعا إذا فيها تشريع فهي الصادقة لأنها صادقة ولأنها جزء من الوحي لأن من الوحي اما غيرهم لا رؤياهم ليست تشريعا ليس رؤيا غير الانبياء ليست تشريعا ما ياتينا واحد يقول والله رايت كذا حتى حتى لو حتى لو في تأكيد لشيء لشيء مش... مش... مشروع مسون مشلو... لا لا يكون الاعتماد على الرؤيا والمنام إنما يكون الاعتماد على الحكم الشرعي وإلا كل واحد ياتينا بمنامه ويالف ويغل... ويغل... ويغل... ويغل... أشياء واحكام على مزاجه وعلى هذا بسبب منام يعني شيطاني أو منام بثقل ثقل عليه طعام من الأطعمة فرأى أن قائلا يقول له إياك أن تأكل هذا الطعام فهو حرام عليك يصح هذا حظم عليه طعاما حظم عليه ما حل الله له هذا الطعام خفف منه او أنه لا يناسبك لا تأكله لكنه ليس حراما هذا التحريم والتحليل هذا حق لله عز وجل ولمن بلغ او ما من أذن له بالتبليغ عنه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهما ليست ليس حقا لكل أحد أنه يحل ويحرم من عنده ما يصح ولا تقولوا لما تصف ألفين تكمل الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أليس كذلك؟ آه. هذا يدخل في الكذب على الله عز وجل التحليل والتحريم أن يقول الإنسان بالهوى أو يقول أنا أشوف أنا أرى أن هذا حلال والآخر يقول لا أنا أرى أنه حرام لماذا؟ لأنه كذا مثل ما سمعنا السابق هذا يأتينا واحد من أصحاب التحكيم العقل هذا أو المدرسة العقلية اللي يسمونه أو سميها ما تسميها يقول ما هل لا جعلتم الآن دليل شرعي عندك وكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم محسوم محسوم واضح ما يحتاج لها تقول هل لا يعني تحسنا على أننا نغير أو نجتهد الاجتهاد, الاجتهاد لا يكون مع مورد النص الصريح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق في فهم النص أما اجتهاد يغير هذا الحكم الذي ورد به النص أو بالتشهي وبالظنون وانا ارى كذا واش رايكم يا جماعة وهذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز تصويت يعني عمل التصويت يصح هذا في الشريعة في الحكام الشرعي ينصح تصويت ما يصح الشريعة مبنية على احكام والاحكام مبنية على أدلة وليست على تصويت وان اختلاف العلماء بين المذاهب يقول لك فيه في عندنا مذاهب عين فيه ابو حنيفة في مالك هذه ليس تصويتا هذا خلاف, هذا خلاف سائغ لانه دائر في فيما يتعلق بمعرفة المقصود بالنص ومعرفة أن له هل صح هذا النص أو ما صح؟الواحدة والثانية المقصود بالنص ما هو ما ما له علاقة بالتصويت أما التصويت أرى هذا وهذا يرى كذا والثاني يرى ضده والثالث يعني موافقة ومعارضة وموافقة ومعارضة موالاة موالاة ومعارضة يصح مو مو مو هذا في الأحكام الشرعي ما يصح أبدا ما يصح لا يقول به عالم أبدا في مشرق الأرض والمغرب والحمد هذا أمر واضح للجميع ولله الحمد والمنه نعم يقول واخرج مسلم معناه من حديث ابن عمر مسندا يقول المنذر رحمه الله واخرجه البخاري تعليقا هذا الحديث حديث عائشه قلنا الجمع الجمع بين الحديث اي ان الروايه التي وردت أنه صلى الله عليه وسلم راى هذا الامر في المنام قال له كبر كبر يعني رأى في المنام من قال لو كبر اعطي اعطي السواك للاكبر سنا هذا رأىه في المنام وهذا حديث عائشه رضي الله عنها تقول بان هذه واقعة حضرتها هي أو سمعتها رضي الله عنها يقول الجمع بينهما كما قال يقول حفظ حجر نجمع بينهما بأن نقول بأن ذلك حصل في المنام ثم حصل في بعد ذلك في اليقظة فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر قد راه أيضا واضح؟ يعني تضافرت تضافر المنام الرؤية المنامية تضافرت مع الواقعه التي حصلت ما بينهما تعارض المسأة واحده بس إنها تكررت كل ما في الأمر غاية ما في الأمر أن قضية تكررت حصلت مرة في المنام وراى النبي صلى الله عليه وسلم من يقول له كبر كبر ثم حصلت أيضا بعد ذلك في الوقظة في اليقظة وهذا لما حصلت الوقظة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي رأيتموه الآن وهو أني اعطيت السواك للأكبر أو قيل له قال أن كبر أعطي السواك أكبرهما هذا رأيته في المنام، يعني النبي يخبر بذلك أن هذا أيضا رأيته في المنام، هذا الذي حصل في الياقضة، كذلك رأيته في المنام، ما بينهما تعارض. هذا ذكره الحافظ رحمه الله في فتح الباري لما تكلم على أحاديث السواك. نعم، في كتاب السواك، في الجزء الأول من فتح الباري، في الجزء الأول في كتاب, في كتاب السواك او في باب السواك. نعم. قال رحمه الله. وفيه من الأدب تقديم حق الأكبر من جماعة الحضور وتبديته على من هو أصغر منه وهو السنة في السلام والتحية في الخراب تقديم الأكبر يقول سنة ما هو بس فقط في هذا تقديم الأكبر الأكبر سنة المقصود لما يقول الأكبر الأكبر سنة غالبا المقصود بالأكبر الأكبر سنة كبر يعني كبر سنا ولا هناك كبر في أشياء أخرى في الأقدار في المناصب في كذا لكن المقصود هنا كبر يعني السن وراعة السن لدلالة النصوص الشرعية الأخرى التي تحث على يعني إجلال الكبير و واعطاء وتحث على إعطائه حقه من التقديم ومن الاجلال وكذا نصوص كثيرة لا متسع تسع الوقت اللي ذكرها الآن المهم أن أن المقصود لما يقال كبر يعني كبر السن ليس المقصود كبر المنزلة ولا كبر القدر لأنه قد يكون الشخص صغيرا في السن لكنه كبير ايش في المنزل والقدر هل هل ينطبق عليه هذا كبر لا المقصود كبر يعني في السن كبر الكبير في السن يعني فيقول هذا التقديم للأكبر للكبير هذا الكبير سنا, الكبير سنا لا منزلة ولا مقاما ولا منصب الكبير سنا وقد تجتمع هذه كلها قد يكون كبيرا في السن وأيضا كبير في المنزلة وأيضا كبير في المقام وأيضا كبير في المنصب كذلك قد تجتمع هذه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قد تجتمع هذه الأمور في شخص واحد كبير سن وكبير قدر وكبير منزلة لكن المقصود أنه التكبير كبر يعني في الكبير سنا هذا المقصود في النص الشرعي في الحديث فهذا تقديم الأكبر سنا ليس فقط في هذا الموضوع بس يقول القطاب رحمه الله هذا أيضا يعني يقاس عليه او يجرى كذلك في أمور أخرى في السلام والتحية يعني أنت تبدأ الكبير بالسلام مو هو الذي يبدأك انت اذا كنت اصغر سنا تبدأ الاكبر منك بالسلام وكذا التحية والشراب والطيب ايضا تجعله هو الاول اشرب اول الكبير ثم انت تشرب بعده الطيب كذلك تطويب هو اولا ثم انت تطيب بعضه يعني ليس في السواك فقط نحن عندنا الكلام في السواك الان عندنا الكلام في السواك لكن التكبير هذا التكبير يعني التكبير الله اكبر التكبير يعني جعل الاعطاء الكبير حقه التكبير الـ الـ هذا ليس فقط في السواك وإنما في أمور أخرى كثيرة كثيرة جدا ومنها هذه التي ذكرها وهو السلام أنت تبدأ الكبير السلام من الأدب هذا من الأدب لأنه قال وفيه من الأدب هذه كلها أدب ليست واجبة يعني إذا فعلتها لا إذا لم تفعلها فعلت العكس لا تأثم لكنه من مما مما يوجبه الأدب الأدب عملا بهذا الحديث هذا أدب نبوي يسن ويستحب الإنسان أن يعمل به في السواك وفي غيره يقول في السنة السلام والتحية والشراب وهو السنة في السلام والطحية والشراب والطيب ونحوها من الأمور وفي معناه أيضا في معناه نعم وفي معناه تقديم قال رحمه الله في معناه تقديم السن بالركوب والحذاي الركوب أيضا ركوب السياره الدواب ركوب السياره ركوب الطائره ركوب السفينه الكبير يبدا بالكروم ما يجي الطفل الصغير ولا الشاب يتقدمه والشايب وراه كما يصنع كثير من الناس لا يبدا الكبير الكبير ركب السياره اول الكبير بدا يركب الطائره اول الكبير ركب الأول في السابقه الدواب الجمال كذا. هو كبير ابدا تجعله هو الذي يبدا انت بعده إذا كنت اصغر منه سنا إذا تساويا عد اتفقا بينهما على على على من ي... اذا كان في في سن واحده لكن الكلام على الاكبر سنا الاكبر سنا يتقدم في الركوب وفي ايش قال وفي الركوب في الركوب والحذاء والحذاء, والحذاء والحذاء ايضا يلبس الحذاء هو اذا جي... انت خارج من المسجد الحرم ومعك والدك ومع او معك رجل كبير في السن تمشي معه هو يلبس الحذاء اولا ثم انت تلبس بعده والطست ايضا طست... تقدم له الطست حتى يتوضا متتوضا انت هو جالس ينتظر لا هو يتوضا اولا تاتي الى بالطست حق الوضوء هذا الكروانه هذا او الاناء او اللي يسموها التي يتوضا فيها من البريق معروفه يعني الاناء الكبير هذا طست يسموه وما اشبه ذلك من الارفاق الارفاق المرافق المرافق التي فيها ارفاق وفي مرافق كل استعمال مرافق كل مرافق الدنيويه يستعملها الكبير اولا هذه الأدب الآن أصبح شبه مهجور الآن تحصل الطفل الصغير الآن يتقدم على الكبير في الوضوء يتقدم عليه في المشي يتقدم عليه في ركوب السيارة يتقدم عليه والكبير مسكين يعني من باب الأدب يسكت و و و ولا يعترض وربما استرجع في نفسه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلني. في هذه وخلف خيرا منها كما هي السنة ربما قال ذلك في نفسه لكن هذا لا يصلح لا يكفي لابد أن نوطن الصغار السن من الطفولة من الطفولة نغرس في في في, في, في نفسه تقديم الكبير عمل بالسنة نغرس في طفل عندما ما ما أن أن الغصون إذا ليانتها اعتدلت ولا تلين إذا ليانتها الخشب اذا كبر الرجل اصبح كبير شاب كبير يعني رجل كبير في السن عادة تبقى تادب وصعب التاديب التاديب من الصغر تغرس في نفس الطفل أن الكبير يقدم, يقدم حتى في الطعام كما قال هنا في الطعام الذي يبدا في الطعام ما الآن الناس ما ما ما نادر نادرا يفعل ذلك يجلسوا على على على المائده في البيت يعني في العائله الواحده ويبداوا ياكلوا قبل الكبير قبل, قبل الاب أو قبل الام او قبل الاب ليس اكبر من من, من ابنائه ومن من, من الاب ليس كبير ولا هم الاكبر الابناء والبنات هم الاكبر اظن هما جوه قبله يعني لا الأب هو الأكبر طبعا الأم هي الأكبر كذلك لا شك في هذا هم الأته يعني كانوا سبب بمجيء هؤلاء فبناء عليه كذلك الذي يبدأ بالأكل هو الأكبر أو على الأقل يبدأ سويا ها؟ على الأقل يبدأ مع بعض يعني في وقت واحد لا بس ماشي مقبول يعني أما أنه يبدأ بهذا يعني يعتبر واضح جدا عدم الاحترام للكبير وعدم التقدير له وعدم المبالاة به وهذه شائعة مع الأسر ومنتشرة وعادية ولا, ولا شيء فيها يرى الناس فيها لا شيء فيها وهذا خطأ كبير وخلاف للسنة لا شك فيه وفي هذا القدر كفاية فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما علمنا حجة علينا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يجمع أجعلنا جميعاً من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم وأن يغفر لنا ولأبائنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين وأن يرزق وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.